إنه عليم بذات الصدور، وإذا مس الإنسان ضر دع ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعوا إليه من قبل وجعل الله أداة. وَجَعَلَ لِلَّهِ آيَاتٍ لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّن أم هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ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 ثم يهيج فتره مصفر ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرالاولالباب أَفَمَا شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ الرَّبِّ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني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 فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ السُّوءَ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ اذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين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 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي تِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قل الاثر ايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبنا الله عليه يتوكل المتوكلون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 ك الكتاب الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل.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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَوَيْرَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ امَانَةٍ وَلَا يَرْحَمُونَ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 ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 وقال لهم خزنتها الم ياتيكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بنا ولكن حققت كلمه العذاب على الكافرين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 حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده